السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد لا الله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 لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أحذب من شرور أنفسنا ومن سيئات آلنا من يهدي الله تعالى فما له فما يطلل فلا هادية له لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنا من سلك طريقهم ونهج نهجهم بإحسان الى يوم الدين أيها الإخوة الاحباب أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل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 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ النَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيًّا يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَائِداً يُصْلِح لَكُمْ أَمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا ا بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل, وكل ضلاله ارض آر آر آر وما قل وكفى خير مما كثر وألها وانما توعدون لاتم وما انتم بمعجزين ايها الاخوه الاحباب ثبت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله ما لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحت باب في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت إينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت إناه أيها الاخوه الأحباب تخيرت هذا الحديث وأنا أريد أن أتكلم عن الصنف الأول ألا وهو الإمام العادل وذلك أيها الأحبة ما تأر به بلادنا من أزمات ولا يخفى عليكم في هذا الوقت في أنه اقتربت الأيام التي يتخير فيها أهل هذه البلد وليهم ورئيسهم فأردت أن أضع يدي وأيديكم على حقيقة الإمام العادل وعلى بعض أوصافه التي ينبغي للمسلم أن يتخير حاكمه عليها بداية أيها الأفاضل أبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يقول أهل العلم العدد في هذا الحديث لا مفهوم له أي لا مفهوم للعدد أي ليس السبعة أصناف فقط هم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والظل أيها الأفاضل إنما هو ظل العرش كما جاء في بعض روايات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظل عرشه يغم لا ظل إلا ظله فالعدد لا مفهوم له إذ أنه هناك أصناف من البشر عملوا اعمالا فالله عز وجل يجعلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركز على هذه الأصناف من بين هذه الأصناف التي لم ترد في هذا الحديث مثلا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنذر معسرا أو وضع عنه جعله الله في ظل عرشه ما لا ظل إلا ظله من أنذر معسرا المعسر هو الرجل, هو الرجل الذي الرجل لا يستطيع سداد, سداد دينه أو وضع عنه ينذره إلى حين ميسره أي, أي يمد, أي يمد, يمد له, له في الأجل, في الأجل. أو, أو يضع عنه, عنه, عنه شطر من المال أو, أو يقول له وضعت عنك هذا المال, المال فلا أريده, أريده. فانظر أخي الحبيب الله عز وجل يجعل هذا الصن في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله كذلك أيها الأحبة ما ثبت أيضا في سنن النسائي ومسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال جهز غازيا او ساعد غارما او اعتق رقبه اي ساعد في عتق رقبه جعله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله إذا أيها الأفاضل العدد في هذا الحديث لا مفهوم له لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذه السبعة لأهميتها وصدر الحديث بالإمام العادل إذ أنه بصلاح الإمام تصلح الرعية وإذا فسد الإمام فسدت الرعية فإذا راقب الإمام ربه عز وجل في كل صغيرة وكبيرة قام في رعيته بأمر الله عز وجل فعدل بينهم وقام بأمر الله عز وجل فيهم أيها الأحبة بداية أقول الله عز وجل جعل الإمام العادل على منبر من نور يوم القيامة فجعل الأئمة العدود على منابر من نور يوم القيامة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز ان المقسطين يوم القيامه على منابر من نور عن يمين الرحمن عن يمين الرحمن وكلت يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا وضبطت وولوا والضبطان صحيحان ان شاء الله عز وجل اي ايها الافاضل الله عز وجل يجعل الامام العادل على منبر من نور عن يمين الرحمن وكلت يديه يمين من هؤلاء الذين يعدلون في حكمهم ويعدل ويعدلون في أهليهم وما ولوا أي ما تولوه من أمور المسلمين هكذا أيها الأحبة إذن للإمام العادل صفة عظيمة ومهمة جليلة ومكانة عظيمة عند الله عز وجل بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في سنن البيهقي بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات أم منجيات فخشية الله في السر والعلن. والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع فشح مطاع وهون متبع وإعجاب المرء بنفسه فانظر أخي الحبيب إلى الثلاث خصال المنجيات فمنها العدل في الرضا والغضب هذا هو وظيفة الحمام العادل يعدل في رضاه ويعدل في غضبه أيها الأحبة حتى لا أطيل فإن العدل هو الإنصاف أن تنصف, أن تنصف في جميع, في جميع الأمور. الأمور وأن, وأن تقوم, تقوم بأمر الله عز وجل, عز وجل. في, جميع في جميع أمورك فيما توليته, فيما توليته من أمور, أمور. فليس الإمام العادل يناط به الولاية العظمى, العظمى. إنما الإمام العادل ينسحب, ينسحب على كل من تولى امرا أمرً. من أمور, من امور المسلمين, المسلمين. كما قال اهل, أهل العلم. العلم فالذي, فالذي يتولى, يتولى وزارة. وزاره والذي يتولى, يتولى امر مدرسه, مدرسة. والذي, والذي يتولى والذي رئيسا, رئيساً لمدينة. لمدينه او يتولى, أو يتولى امرا للمحافظه او يتولى ناظرا للمدرسه او يتولى حتى شان بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤول ومسؤولة عن, رعيته ومسؤول عن, رعيته ومسؤول عن رعيتها والخادم في بيت سيده راع ومسؤول عن رعيته الا كلكم راع وكلكم كلكم مسؤول عن رعيته ايها الاحبه فالولايه تنسحب على كل من تولى امرا من امور المسلمين ايها الاحبه جاء في صفه الامام العادل امورا اريد ان اتذكرها مع حضراتكم وذلك, وذلك لما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه, رحمه الله خلافة الله. المسلمين كتب, كتب إلى الحسن البصري رحمه الله. الله كتابا يطلب فيه أن يبين له الحسن صفة الإمام العادل صفة الإمام العادل, صفة الإمام العادل فكتب الحسن البصري رحمه الله لخليفه المسلمين آنذاك عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال اعلم يا امير المؤمنين ان الامام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائر وقوة, وقوة كل ضعيف, ضعيف وصلاح كل فاسد, فاسد, فاسد وإغاثة كل, كل ملهوف ونصفة كل, كل مظلوم اعلم يا أمير المؤمنين أن الإمام العادل, العادل قوام كل فاسد, فاسد, فاسد وقصد, وقصد كل جائد. وصلاح كل فاسد ونصفة كل مظلوم وقوة كل ضعيف وإغاثة كل ملهوف واعلم يا أمير المؤمنين أن الإمام العادل كالراعي الشفيق الرفيق على إبله يرتاد لها أطيب المرعى ويزودها عن مراتع الحلكة أي عن أماكن الحلكة ويكنها من الحر والقر ويحفظها من كل مكروه وسوء واعلم يا أمير المؤمنين ان الامام العادل كالام البره الشفيقه بوليدها تسهر لسهره وتفرح لفرحه وتقوم على امره وتغم بشكايته ترضعه حينا وتفطمه حينا حملت وليدها كرها ووضعته كرها تتألم بألمه وتفرح بفرحه واعلم يا أمير المؤمنين أن الإمام العادل كالقلب بين الجوارح تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد الجوارح بفساده واعلم يا أمير المؤمنين أن الإمام العادل يسمع يقوم بأمر الله فيهم أي في رعيته يسمع عن الله ويسمعهم ويرى عن الله ويريهم وينظر إلى الله عز وجل ويقوم بأمره فيهم واعلم يا أمير المؤمنين أن الامام العادل كالراعي لليتامى والمساكين يقوم بأمر صغيرهم ويهتم بكبيرهم صلاح لليتامى وخاز للمساكين واعلم يا امير المؤمنين ان لك موقفا بين يدي الله عز وجل يسالك عنهم يوم القيامه فماذا انت قائل إذا صرت وحدك فريدا لا ناصر لك ولا معين فاتق الله عز وجل فيهم إلى آخر ما قال فانظر أخي الحبيب إلى كلام الحسن رحمه الله إلى هذا الخليفة وتعلم من ذلك وظيفة الامام العادل فإنه قوام كل فاسد وأقف, وأقف معك, معك مع في, جملة إن... في جملة قالها الحسن لعمر بن عبد العزيز رحمهم الله, الله يقول اعلم يا أمير, أمير المؤمنين أن الإمام العادل يقوم بأمر الله في رعيته يسمع عن الله ويسمعهم ويرى عن الله وينيهم فبالله عليك أخي الحبيب من, من الذي يقوم بهذه الصفة إلا إذا كان متصلا قلبا وقالبا بربه جل وعلا حتى يقوم بأمر الله عز وجل في رعيته إذن لا بد أن نختار على الدين لا بد أن تنظر إلى الرئيس وتنظر إلى الإمام الذي تختاره وليا عليه او رئيسا عليه بان يكون مراقبا لامر الله عز وجل اولا قائما بسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم ثانيا اذا توفرت فيه اذا توفر فيه هذان الشرطان فلا تحزن على نفسك ابدا ولا تيأس فهو الذي يقوم بأمر الله عز وجل فيك ويسمع عن الله ويسمعك ويرى عن الله عز وجل ويريك فاتق الله يا عبد الله وانظر إلى الإمام العادل الذي جعله الله عز وجل, عز وجل في ظل عرشه, عرشه يوم يو لا ظل إلا ظله, ظله سبعة يظلهم الله في ظله يوم يو لا ظل إلا ظله عادل إمام عادل, عادل قال بعض, بعض السلف سلف سلف سلف أربعة اذا توفرت في اهل بلده عصم الله عز وجل اهلها من البلاء اربعه اذا توفرت في بلده عصم الله اهلها من البلاء اولها امام عادل ثانيا عالم على سبيل الهدى ثالثا مشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحضون على طلب العلم رابعا نساءهم مستورات لك اخي الحبيب ان تتوقف مع هذا القول الذي والذي, والذي, والذي نفسي بيده يكتب, يكتب بماء بيديه العيون بيديه الخاشعة الذي هو اغلى من ماء الذهب أربعة لو توفرت في بلدة عصى الله عز وجل أهله من البلاء إمام عادل وعالم على سبيل الهدى أي على سبيل الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحضون على طلب العلم ونساءهم مستورات. مستورات. مستورات كناية عن الحجاب, الحجاب. والنقاق الذي فرضه الله عز وجل فأول فعلا. هذه الأربعة فعلا. أيها الأحبة فعلا. الإمام العادل ولا يكون عادلا إلا إذا راقب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة فهو قوام فهو قوام كل فاسد وصلاح فهو قوام كل معوج وصلاح كل فاسد وقصد كل جائر وقوة كل ضعيف وإغاثة كل ملهوف إلى غيره من الصفات أو إلى آخره من الصفات التي سردت بعضها عليكم أيها الأحبة أيها الأحباب الإمام العادل, العادل ينبغي, ينبغي للمر أن يفتش في نفسه, في نفسه ويفتش في أحواله وأحوال أمته وينظر إلى الذين تقدموا إلى رئاسة البلد لا يتخير لشيء خلاف الدين ابدا فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ساسوا البلد وقادوا البلد بدينهم لما عظمت صلتهم لما عظمت صلتهم بالله عز وجل وعظمة وعظم أمر الله عز وجل فيهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قاد الدنيا بالدين أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم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 محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه على من سلك طريقهم ونهج نهجهم باحسان يوم الدين ايها الاخوه الاحباب لو قرانا في السير وفي سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيره اصحابه لوجد لو العدل قائما اقاموا العدل بين الناس ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله من حديث عروه رضي الله عنه أنه حدثت بينه خصومة على أرض بينه وبين رجل من الأنصار على سقاية ارض عفواً الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت بينه خصومة وبين رجل من الأنصار وكانت أرض الزبير قبل أرض الأنصاري وكانت أعلى من أرض الأنصاري فجاء الأنصاري يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم معهما فوجد الأمر فقال اسقي يا زبيت ثم ارسل الماء إلى جارك اي اسقي سقايه خفيفة ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ابن عمتك لان الزبير بن عوام كان ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم صفيه رضي الله عنها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من مقالته إذ أنه جعل الأمر جعل الحق للأنصاري اولا رغم أن الزبير لا يأخذ حقه في السقيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبي ثم احبس الماء حتى يعود إلى الجدر أي حتى تمتلئ الأرض وتأخذ, وتأخذ كفايتها ثم ارسل الماء إلى جارك فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل الأنصارية أولا بالفضل رغم أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان أحق بالسقيا حتى يعود الماء إلى الجذر حتى تأخذ الأرض كفايتها لكن قال, قال اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك, جارك, جارك أي سقي خفيفة, خفيفة, خفيفة لكن لما غضب الأنصاري قال, قال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وقال علي ما قالته قال النبي صلى الله عليه, عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يعود إلى الجد أخي الحبيب لو نظرنا في سير السلف ايضا حتى لا اطيل لوجدناهم لو وجدنا لو قاموا بالعدل على اشده فهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه حينما كان خليفه للمسلمين سقطت منه دره والدره هو الذي يلبس في الحر فاخذها يهودي فراها علي رضي الله عنه على اليهودي فقال يا يهودي هذه درعي فقال ليس الدرع هذه درعي أمعك بينه قال نتحاكم إلى شريح القاضي وهو أمير المؤمنين اي علي بن ابي طالب آنذاك أمير المؤمنين كان قادرا ان ياخذها منه عنوه لان لا ولكنهم تعلموا العدل أن يقيموا العدل حتى ولو كان هذا بينهم وبين منهم على غير شاكلتهم يهوديا كان او نصرانيا فتحا كما إلى شريح القاضي وكان قاضيا في ولاية علي رضي الله عنه. فذهب علي بن أبي طالب واليهودي إلى شريح. فلما راه رآهما فلما رآهما شريح قال قام ليقعد امير المؤمنين على مكان قال لا اجلس مكانك فانما جئت خصما ولم اكن اميرا فاجلسهما على الارض ثم حدثاه بالقصة فقال شريح, شريح القاضي المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله, الله عنه, عنه. معك بينه بينا. يا أمير يا المؤمنين أن هذه درعه قال نعم. قال, نعم. نعم قال وما هذه البينة بينا. بينا. قال شاهد. شاهد قال ومن هو قال ابني وأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يختبر شريح إذا أن النبي إذا أن لا يستشهد لا يستشهد مع أبي أو مع أخي كما يقال في العوام يخصمه الناس فقال شريح لعلي بن أبي طالب انت تعلم يا أمير المؤمنين أن الابن لا يستشهد قال إذا ليس معي بينه قال فقضى شريح بالدرع لليهودي فلما أخذه اليهودي وتولى خليلا رجع وقال هذه درعك يا أمير المؤمنين ولكني أردت أن أعرف العدل في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكان العدل أيها الأحبة سبباً في إسلام هذا اليهودي لما رآه قائماً بينهم وحكم له بالدرع رغم أن الدرع هو درع, هو درع امير المؤمنين علي, علي. لكن لما لم تقم بينه حكم أجل. شريح أجل. رحمه الله, الله بالدرع لليهودي يهودي. فكان بيهودي. هذه هاد فكانت هاد هذه القصة, القصة وهذا, وهذا الامر, الأمر سبب, سبب في اسلام هذا اليهودي العدل ايها الاحبه اساس الملك. الملك وكما أنت قال أنت شيخ الاسلام, الإسلام ابن تيمية رحمه الله ان الله, الله عز وجل يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة ويزين ويهلك دولة الظلم ولو كانت مسلمة لذلك أيها الأحبة كان الإمام العادل من اول الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أيها الأحبة لا أريد أن أطيل عليكم ولكن لو قرأنا في السير وخاصة سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان من المقدر أن أسرد عليكم قصصا من ذلك لكن أردت لكن وجدت نفسي أطلت عليكم ولا أريد أن أطيل ولا اشك على إخواني لكن اقرأوا السير سير الصحابة في العدل، تروا بالعجاب كل ذلك كل ايها الاحبه الاحب لا, لا يكون الا اذا اخترت حاكما يقوم, يقوم بكتاب الله, الله وبسنة رسول, رسول الله, صلى الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع, يسمع الله ورع عن الله عز وجل ويسمع ورع ويرى عن الله عز وجل ويري رعيته وياتمر بامر الله عز وجل ويأمر عيته. عيته. نسأل الله عز وجل, عز وجل ان وجل. يوفق, يوفق لبلادنا حاكما, حاكما صالحا, صالحا يقوم فيهم بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هيئ لهذه البلاد حاكما عادلا يرضيك فيهم يا رب العالمين يحتكم بكتابك وبسنه رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم والجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا سيئة إلا غفرتها ولا كربا إلا فرجته ولا هم إلا نفذته ولا فقيرا إلا اغنيته مريضا إلا شفيته ميتا إلا رحمته مسافرا إلا حفظته ولا دعاء الا اجبته ولا تائبا الا قبلته ولا صاحب حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها بجودك وفضلك يا رب العالمين اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خيرا أن زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل كل ذلك, ذلك عندنا واقم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 استقيموا عتنين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.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 فازت اللمز الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مقصد في عمد ممدده الله أكبر. اللهم لمن حمدا الله الله الله اكبر الله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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مما سد الله أكبر. مع الله لمن حمدا الله الله الله Allah سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله جز الله شيخنا خير الجزاء على هذه الخطبة الممتعة وجعل عمله صالحا ولوجهه خالصا نذكر الإخوة والأحبة في الله بالخطبة القادمة فضيلة الشيخ محمد شوشان المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأذكر الأحبة في الله بدروس الأسبوع بعد صلاة العشاء يوم السبت درس في السيرة لفضيلة الشيخ الدكتور عادل عقبة ودرس الأحد في العقيدة لفضيلة الشيخ راشد خطاب ودرس يوم الاثنين لفضيلة الشيخ صفوان أبو أحمد في الاداب والاخلاق ودرس الثلاثاء كلمة لفضيلة الشيخ آ... لا أذكر, لا أذكر اسمه, اسمه. ودرس الأربعاء بإذن الله عز وجل لفضيله الشيخ نحن سعيد بن علي الزعيق ويوم الخميس محاضره عامه يعني نهيب نحن بالإخوة نحن يحضروا نحن لطلب العلم وجزاكم, وجزاكم الله خيرا, خيراً. والسلام عليكم ورحمة, ورحمة, ورحمة, ورحمة, ورحمة الله وبركاته